Ah <laughs> يا احرفا النور يا ريحانه العبقي يا احرفا نزلت في الغارب بالعنقي جاء الامين بها في ليلة عظمات فيها السلام وفيها منتهى الدفق فيها السلام وفيها منتهى الدفق على الرسول الذي للعالمين سنا يهدي الورى ليقي ما هو تزلقي هو المكمل بالفرقان ينشره يروي الشمائل بالاقوال والخلق أسك الصلاة على المختار قد وجبات على المؤيد بالمعراج حيث رقي على المؤيد بالمعراج حيث رقي يا حروف النور يا ريحانه العبق يا حروف النزلت في الغريم العلقي جاء الأمين بها في ليلة عظمت فيها السلام وفيها منتهى الدفق فيها السلام, فيها السلام, فيها السلام على الذي هدي للناس قاطبة من مثل احمد ذي الأنوار ولا في ذمه الله من بالله معتصم اهل السعاده في الدارين والسبق يا حامل الذكر للخير الخير مو بحروف النور طي القلب والحدق بحروف النور طي القلب والحدق يا أحرف النور يا ريحانة العبق يا أحرف النزلت في الغار بالعلقي جاء الامين بها في ليلة عظمات فيها السلام وفيها منتهى الدفقي فيها السلام وفيها منتهى